ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعنده رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمستقام لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.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 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ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 والله عليم حكيم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أي يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله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 يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ومن يتولهم منكم فاولائك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال انقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها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 والدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية, الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا منهم قال قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ إِزَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضُلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهِ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ اذا قلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تاخر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم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 إن فروخ فافوا ثقالوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون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 إنما يستأذن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّطهم فسبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبا ولا اوضعوا خلالكم يدغونكم الفتنه وفيكم سناعون لهم والله عليم بالاليمين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 فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يوفقون إلا وهم كارهون.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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل اللو اللو إليه اللو اللو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصداقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.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 والصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم لِيُرْضُوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقُقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَن لَهُنَا رَجَاءٌ نَمَّا خَالِدًا فِيهَا ذَالِكَ الْخِزْزُ الْعَظِيمُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ولا لعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرت بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم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 أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان من الله أكبر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 ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدق ولنكون من الصالحين فلما اتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم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 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم ما أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 وجاء المعدرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 ولا على الذين إذا ما أتواك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعت إليهم قل لا تعتذروا لنؤمن لن لكم قد نبأنا الله من أخباركم.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 والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما يوافق قربات عرض الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عبلا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم, وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 نهون على المُكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن وعدته وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواهه الحليم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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين وليؤذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذوون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا ۖ إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ۚ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا ۖ حَتَّىٰ مَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثم لا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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت